من كثر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم ينهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله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 ولعلكم تشكرون ولقد أرسلناهم قبلك رسولا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فجاؤهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حق علينا نصر المؤمنين إِلَّا هُوَ الَّذِي رَسِلُ الْرِّيَاحَ فَتُفِي رُسَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَايِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُكِ سَفَاءً فَتَرَى الْوَدَقَ يَخُوِجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنِ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَأُنْذِرُوا إِلَى عَذَابِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ